بخيالها لندور للنار كيد مسمن من الضحى ضحى ضحى ضحى ضحى ضحى ضحى ضحى ضحى Maar dat boeit bij dat Bones <laughs>